وَمَالَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّينَا مِن بَعْدِهِ بِالْرُّسُلِ وَآتَينَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ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 بلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِ لَمْ مَا يُؤْمِنُونَ